الذين امنوا وعملوا الصالحات يقبالهم وحسن مآب الذين امنوا وعملوا الصالحات يقبالهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في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 اِنَّا اِلَيْكَ لَتَسْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَن لِتَسْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَن قُلْ هو ربي لا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 بل لله, الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين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 عليهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كبروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقَلَّ سَمَّوْهُم وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقَلَّ سَمَّوْهُم أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ يَزِئِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ يَزِئِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فما له من لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشد ولهم في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشد وما لهم من الله من واق